بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ദീന ഹും സലതിഹീന ഹും യുറ ഊന വയം ന ഊനൽ മൂ